إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب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 وما تجذون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواته وهم مكرمون في جنات النعيم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 وعيدهم قاصرات الطرفيين كأنه النبي ضمك نون فأقبل بعضهم على بعض يتسألون قال قائل منهم إني كان لي قرين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 قالت الله إن كتلتُردين ولو لَنِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْبَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَازُ الْعَظِيمُ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 وَالْعُهَاءَ كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونُ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجَعُهُمْ لَا إلَى الْجَحِيمِ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 ما أغرقن الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟ أئف أن آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنهم مدبرين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 قَدْ خَدَقَتَ الرُّؤْيَةُ إِنَّكَ ذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهَا ذَلِهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَثَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ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 وأتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهرُون إن كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ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 عبادنا المؤمنين وإن لوط من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين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 ان خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من اذقهم لا يقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين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 وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَتَبِعَ عَذَابَنَا يَسْتَعْجِلُونَ فإذا نزل بفاحتهم فتاء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون